الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى فيما جاء في هذه السورة الكريمة سورة البقرة من الآيات التي تتحدث عن الإنفاق الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا اذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يبذلونها في مرضاته تبارك وتعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا وبذلوا منا على من أعطوه وأحسنوا إليه ولا أذن بقول أو فعل هؤلاء لهم ثوابهم العظيم عند الله تبارك وتعالى ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة وكذلك نفي الخوف مطلقا كما سيأتي يمكن أن يحمل ذلك على الدنيا ولا هم يحزنون على شيء فاتهم وتركوه وراءهم يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات الذين ينفقون أموالهم هذه الآية جاءت بعد بيان فضل الإنفاق والترغيب فيه فبين هنا كيفية هذا الإنفاق وصفته التي يحصلوا بها الثواب ويثبت عند الله تبارك وتعالى بينا أن هذه النفقة كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء لمن يكون ذلك لمن أنفق ماله في سبيل الله ولم يتبع ذلك بما يبطله من المن والأذى وهكذا ابتدأها بما يشعر بالمدح والثناء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وهكذا في قوله الذين ينفقون عبر بالفعل المضارع فدل ذلك على الاستمرار وأن نفقتهم غير منقطعة وكذلك أيضا أنها على سبيل الدوام ملازمة لهذه الصفه لا يتبعونها منا ولا اذى وكذلك أيضا ما يطلب في ذلك من شروط قبول الأعمال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فهذا يدل على الاتباع للمشروع تكون هذه النفقة في وجه المشروع وكذلك أيضا أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى ليست للرياء ولا للسمعة وقد ذكرنا في الآية السابقة ما يتعلق بإضافة الأموال إليهم مثل الذين ينفقون أموالهم وهنا قال الذين ينفقون أموالهم فأضاف الأموال إليهم وذلك يدل على أنهم مالكون لهذه الأموال فيصح نسبتها إليهم ولهذا يتصرفون فيها بالهبة والهدية والمعاوضات والصدقة ونحو ذلك وإن كان الذي استخلفهم في ذلك كله هو الله تبارك وتعالى فهو المتفضل على عباده أولا وآخرا وهكذا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نول أذا، ثم تفيد الترتيب مع التراخي هذا التراخي أحيانا يكون في المدة الزمن. فقل جاء زيد ثم عمر يعني أن عمرا جاء بعده وأحيانا يكون ذلك لبيان التفاضل في الرتبة وهذه الآية تحتمل المعنيين ولا يبعد أن يجمع بينهما فعلى القول بأن ذلك للترتيب في الزمن أنهم إذا أنفقوا لم يحصل لهم بعد هذا الإنفاق والإعطاء والبذل لا يحصل لهم من بعد ذلك وإذا كانت للرتبة يعني أنهم مع ذلك إضافة إلى ذلك إلى الإنفاق فهم متحققون بوصف من أوصاف الكمال الواجب وهو أنهم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى فعلى الأول أنها للرتبة كما قال الله تبارك وتعالى ثم كان من الذين آمنوا مع أن الإيمان شرط في قبول الأعمال يعني إضافة إلى ذلك وليس للزمن فهو بحسب بالسياق فهنا على القول بأن ذلك للتفاوت ثم لا يتبعون يبين التفاوت بين النفقة التي قد يتبعها من ولا أذى أو النفقة المطلقة والنفق التي لا يتبعها من ولا أذا فبينهما مراتب شاسعة وهذا أيضا ثم لا يتبعون يدل على علو مرتبة هذا المذكور بعدها ثم لا يتبعون يعني هم مع ذلك فوق ذلك إضافة إلى ذلك لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذا. ويحتمل أن تدل ثم هذه على دوام الفعل ثم لا يتبعون ما أنفقوا وإرخاء أيضا الطول في الإمهال أو التوسعة في ذلك استصحابه هذا يحتمل يعني أنهم ماضون على هذا الوصف مستمرون عليه باقون عليه ثابتون لا يحصل منهم شيء من المن أو الأذى الحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر هنا ملحظا وهو أن المن والأذى على القول بأنها للترتيب الزمني ثم لا يتبعون أن المن والأذى يبطل الصدقة ولو طال وقوعه بعدها يعني تصدق على أحد بعد عشر سنوات بدأ يذكره بهذه الصدقة يمن عليه تتذكر حينما أعطيتك تتذكر حينما أحسنته ليك تتذكر تتذكر أو يؤذيه بهذه الصدقة أنا عطيتك وأنت لا تستحق أعطيتك وأنت لست بأهل أنحو ذلك هذا أذى من وأذى فهذا إذا كان بعد طول أو بعد المهلة أو بعد مدة من الإنفاق يبطل كما سيأتي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فكيف بالمن والأذى المقارن للصدقة هذا مباب أولى يعني إذا كانت تبطل بمن وأذا يقع بعد مدة بعد سبوع أو شهر أو سنة أو عشر سنوات فإذا كان المن والأذى مقارنا لهذه النفقة فهذا من باب أولى أنه يبطلها وهذا أيضا يدل على أنه يوجد من الأسباب ما يبطل الأعمال بعد الفراغ منها الأعمال قد تبطل بسبب أمر سابق لها النية الفاسدة مثلا وقد تبطل بسبب أمر مقارن لها مقارن مثل لو أنه طرأت عليه نية فاسدة واسترسل معها أو أثناء هذا الإنفاق يؤذي ويمن يقول خذ ولا أرات بعد اليوم خذ وتذكر إحساني إليك وأني صاحب نعمتك هذا وهو يعطيه يقول لهم هذا الكلام خذ ولا تطرق بابنا بعد اليوم لا تقف عند هذا الباب لا أراك تقف أمامي للسؤال هذا هذا يبطل الصدق يعني حتى لو أعطاه لو أعطاه ألف أو مئة ألف أو أعطاه أكثر من ذلك أو أقل يبطلها ولهذا سيأتي في قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقت يتبعها أذا يتبعها أذا وكل هذه المعاني والله أعلم قريبة صحيحة، فالمن والأذى يبطلها إذا قارنها ويبطلها إذا كان تابعا لها يعني وقع بعدها فلا يحصل لصاحبه صاحب المن والأذا مقصود الإنفاق ولهذا قال ثم لا يتبعون يقول ابن القيم لو جاء بالواو قال الذين ينفقون أموالهم بسبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لو قال هذا لأوهما ذلك تقييد ذلك بالحال أثناء الإنفاق يعني ينفقون أموالهم سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا من ولا يعني في الوقت نفسه لكن لما قال ثم دل على معنى زائد هي للعاطف مثل الواو لكن تدل على أيضا تفاوت في الرتبة أو تراخي في الزمن فدل على أن المن والأذى يبطل ولو بعد حين قد يكتب لرسالة ويرسلها إليه عبر وسائل التواصل أو غير ذلك يذكره أو يرسل له صورة حينما أعطاه أو نحو هذا يذكره بالعطية قل نسيت كل شيء عندي موثق حينما جئت لا تملك شيئا من الذي أعطاك ومن الذي وظفك ومن الذي شغلك ومن الذي أعطاك المال ومن الذي احسن إليك وقد جئت لا تملك من الدنيا شيئا فهذه مشكلة كذلك ينبغي للمؤمن إذا أعطى ينسى هذه العطية فقد استودعها من لا يضل ولا ينسى فهي محفوظة مصونة تنمو وتزداد فإذا ذكرت بها من أعطيته تلاشت ولهذا كان بعض السلف يقول إذا كان يعني المعطى والمحسن إليه يتأذى بالسؤال عن حاله والسلام فلا تسأل عن حاله يعني إذا كان اتصالك عليه كيف الحال يقولك الحمد لله وأنا لازلت ممتن لك بهذه النعمة وهذا الإحسان ونحو ذلك كأنك تذكره بذلك أقول إذا كان هذا يشق عليه يؤذيه فلا داعي للاتصال ولا داعي للسؤال ولا داعي لهذا السلام بالله المستعان لاحظ هنا ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى والتنكير هنا للمن والأذى في سياق النفي ثم لا يتبعون ما أنفق يدل على أن قليل المن والأذى يبطل النفقة من ولا أذى أي من وأي أذى ولو قال نكر في سياق النفي كذلك هذا التركيب النفي لا يتبعون مع الفعل يدل على العموم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذا مطلقا في أي حال وفي أي زمان وفي أي وقت وفي قرب العهد أو بعد لا يصطر عنهم شيء من ذلك وإذا حصل هذا فإنه يبطل أجره كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى في صفة هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم مفهوم المخالفة أنهم إن لم يكونوا كذلك يعني إن أتبعوها من وأذا فإن أجرهم لا يثبت، يبطل. فالذين يتصفون بهذه الصفة لا يتبعون ما أنفق من ولا أذا لهم أجرهم عند ربهم. ولاحظ هنا أنه قدم المن لا يتبعون ما أنفقوا منا قدمه على الأذى ربما لكثرتي وقوعه من الغالب أو المن. هذا المن قد يكون بحضرة من يمن عليه ووجه إليه الخطاب بطريقة مباشرة. يقول ألم أولك كذا ألم أعطيك كذا ألم أحسن إليك وقد يكون بطريقة غير مباشرة قد يعطيه لباسا فإذا رأاه قال ما شاء الله ما هذه الحلل عليك قد يعطيه طعاما فيقول ما شاء الله يظهر على وجهه أثر النعمة كأنه يريد أن يقول أنت موليها ومستيها سل الله يعطيه طيبا فإذا قابل قال ما شاء الله ما هذه الرائحة الجميلة هذا العطر الجذاب ما شمنت مثله قط يقول من حضرتكم ومن بعض فضلكم وكرمكم وجودكم وإحسانكم هو ان يقول لها هكذا هذا اذى هذا من وقد يكون ذلك لغيره كان يتحدث عند الآخرين يتحدث عند أولاده يتحدث عند أقاربه يتحدث عند أصحابه ويقول فلان جاء ما يملك من الدنيا شيء وهذا الإنسان التاجر الثري هذا جاء يوم من الأيام عليه ديون ولا يملك من الدنيا قليلا ولا كثيرا وأنا الذي وقفت معه وأعطيته وضيته ديونه ووجهته لي أعمال ومزاولات وتجارات وأقربته المال وقفت معه حتى نهض على قدميه انظر له حتى العيد ما يرفع السماعة يتصل علينا هذا يبطل الإحسان قد لا يذكر هذا له مباشرة لكن تحدث عند الآخرين فهذا يؤذيه أنا الذي فعلت به وأنا الذي أعطيته وأنا الذي أحسنت إليه ولولا أنا ما راح ولا جاء هذا ما يجوز والله المستعان ولاحظ هنا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ما قال وأذا قال ولا أذا ليدل على أصالة كل واحد في إبطال العمل المن يستقل بذلك والأذ كذلك فقال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منن ولا أذا ليشمل النفي كل واحد على سبيل الاستقلال يعني يمكن لو قال مثلا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذا يمكن يفهم أن المقصود وجود المجموع يعني إذا حصل المن والأذى معا بطلت الصداقه لا إذا حصل أي واحد منها منن ولا أذى فصدق لها شروط سابقة حتى تقبل ولها شروط مصاحبة النية ولها مبطلات أيضا سابقة ومصاحبة ولاحقة الإخلاص لابد منه قبل وفي أثنائها متابعة للعمل المشروع للنبي صلى الله عليه وسلم مبطلات قد تكون قبل وقد تكون أثناء وقد تكون بعد فهذا المن أيها الأحبة الصدقة قبيح ولا يحسن من العبد المن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولاهم عذاب أليم منهم المنان فهذا يدل على أنه من الكذائر المنان هذه قضية ليست سهلة بل هي من أهم المهمات يعني لو أنه ما أنفق لكان خيرا له لكن صار بهذه المثابة من لا يكلمهم الله أعطى لكن للأسف أعطى بي عطية تذهب بحظه لربما من الله تبارك وتعالى بثوابه وأجره والله المستعان فصارت هذه العطية نقصا عليه والمن لا يصلح إلا لله عز وجل فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وكذلك أيضا هذا المان مترفع متعالي لمن يمن عليه مستبعد له و لا شك أن هذا يحصل فيه من الابتذال والامتهان لهذا الممنون عليه ما لا يخفى وهذا لا يليق هذه الصدقات وهذا الإحسان انما قصد به جبر هؤلاء الضعفاء والمحتاجين لا كسر النفوس وتحطيمها وإذلالها فيكفيه ذل الحاجه عن ذل آخر من قبل هذا المعطي أتوقف اليوم عند هذا وأسأل الله عز وجل ينفعني وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداتهم مهتدين الله أعلم وصلى الله على النبي وحمده وآل صحبه السلام عليكم.